بوك تو تزن هيت سبعة عشر سبعة عشر في البيت في البيت إتوان أمي هازنك هنا بيتنا هنا بيتنا. فنت فان أتت فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. لنت فان أينت تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. أهازموجت توجد حديقة خلف المنزل. <تكلم> توجد حديقة خلف المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. توجد أشجار. بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. اتظن <تصفيق> هنا شقتي. هنا شقتي. اتظن أكونها إيش؟ هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Ott van de هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. De haz uitte باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. ما <تصفيق> هوشيج اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Bemegyünk a nappaliba. Nathabul an ila rurfetil ma isa. Nathabul an ila rurfetil Ott van egy kanapi és egy fotel. Huneka Júzsadu szófa Wakanaba. Hunek Júzsad szófa Wakanaba. Foglaljon helyet. تفضل وجلس تفضل وجلس ott áll a هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري ott áll a hifi هناك جهازي استيريو هناك جهازي السيريو والتلفزيون teljesen ui التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما